خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداس كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر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 إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نقل منقعر فكيف كان عذابي ونذر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 االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر سيعلمون غدا من الكذاب الاشر انا مرسلو الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر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 إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوطيا بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجذي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر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 يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما تسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟